سُحِلَ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلَى نِسَاءِكُمْ أُنَّ لِبَاسُ الْكُمْ وَأَتُمْ لِبَاسُ الَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُنَّ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 الناس لعلهم يتقون.